بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه تمديد كتاب الى ربك مروض رب العابدين ام يقولن ترى وَيُرِيدُ حَقٌّ رَبُّكَ لِكُلِّ رَأْوٍ مِّمَّا أَسَاهُمْ نَذِيرًا قَدْ لَسَعَ عَلَيْهِمْ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 يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ كَانَ الْقَضَاءُ مَضْرُورًا فَلْتَسْتَنِينَ مَمْسُودٌ لَيْسَ عَالِمٌ عِنْدِي وَالشَّهَادَةُ عَزِيزٌ الرَّحِيمُ الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلقا ان كان منكم ثم جعل نسله من ذلاله من ماء ثم ثوره ونسخه بِيَاعَ رَبِّكَ سَمَا وَالْأَرْضَ صَارَا وَالْأَسْدَهَ وَمِنْ لَّمَّا خَلَقَهُنَّ وَقَالُوا إِذَا ضَلَّ النَّاسُ فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي يَأْتِيكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَن تَرَى مِنَ الْمُبْشِرِينَ وَلَا مِنَ الْمُنذِرِينَ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا وَنَسْمَعُ نَرْجِعُ نَرْجِعُ لَمَنْ صَارَ خَالِقًا إِنَّا مُقِيمُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَفَّظْنَا قَوْلُ مِنِّي وَلَكِن حَفَّظْنَا مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَالَّتِي أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا لَمْ تَذُوقُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا رَسُلَاتٌ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ الَّذِينَ نَذَرُوا بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ قِيَامًا وَسُجَّدًا وَضَّاحِينَ فَجَاءَ كَذَلِكَ بِالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ مَنْ أَسْلَمَ وَمَنْ هَوَى فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُبَشِّرَنَّهُ بِحَيَاةٍ رَّضِيَّةٍ لَا مَأْوَى لَهُمْ بَلْ هُمْ فِي عَذَابٍ مُهِينٍ وَأَمَّا الَّذِينَ سَتَقُوق مَأْوَاهُمْ مِنَّا كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَفِرُّوا مِنَّا يقول لهم مذوق عذابا لنا من انكم تقرون من تسددون ولن ييقنهم من العذاب ادلوا من العذاب الاكبر لعلهم يرضون ومن اظلم من فَإِنَّ فِي آيَاتِ رَبِّكَ لَمِنْ مَا أَخْرَجَ الْبَحْرَانِ لَكُم مِّن رِّزْقٍ يَكِينٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ قِلَّةً هُدَى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ كَثِيرًا ضَالِّينَ جُذِّيَ أَمْرُهُ وَلَمْ يُنْظِرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا بَلْ كَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِهِمْ كَيْدٌ مَكِيدٌ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ من يمشون في إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ افلا يسمعون او لن يرووا ان ما نسقنا الى الارض جرب فنخرج به درعا فنخرج به جرعا تاكل من انعامهم وانفسهم افلا يدركون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الْيَوْمَ تَفْرَحُونَ كَأَنَّمَا فَتَحَ عَلَيْكُمْ غَمَامٌ مِّن نَّدَىٰ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ثَلْجًا فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ حَبًّا and <laughs>